الموقع الرسمي ل ف ض ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل ح ل ق الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله ا ل أ م ي ن وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن المستمعون الكرام أ ه ل ا ومرحبا وسهلا بكم في ح ل ق ة ج د ي د ة من برنامجكم إ ش ا ر ا ت نحفظ جميعا بعض الكلمات وبعض المعاني بعضها أ م ث ا ل وبعضها حكم وقد يكون بعضها نصوص درجنا أ ن نسمع م ق و ل ة تقول س ا ع ة لربك و س ا ع ة لقلبك وهذه ا ل م ق و ل ة قد تكون ص ح ي ح ة إ ل ى حد ما وكذلك نسمع ا ل م ق و ل ة التي تنسب لبعض السلف قولهم إ ن القلوب إ ذ ا كلت عميت ولكن ساعة وساعة. وكذلك نحفظ قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لتعلم يهود أ ن في ديننا ف س ح ة كل هذه المعاني تتجه نحو الترفيه ونحن نود أن نتحدث في حلقة إشارات اليوم عن ما هو أو الترويح ومما أن نتحدث إشارات الترفيه في حلقة الترفيه تكل القلوب وما هي الفائدة ما المرجوة من ا ل ت ر ف ي هي ه وما حكمة ا ل ش ر ع فيه ل ل إ ج ا ب ة على كل هذه ا ل أ س ئ ل ة نود أ ن نتحدث قليلا عن ط ب ي ع ة النفس ا ل ب ش ر ي ة النفس ا ل ب ش ر ي ة ش ا ئ ك ة و م ع ق د ة جدا إ ذ ا سارت هذه النفس على و ث ي ر ة و ا ح د ة في أ م و ر ه ا وفي شؤونها كلها لا شك أنها ستفتر وتضعف وتقعد صاحبها عن أ ن يمارس حياته بجد ونشاط ومن هنا جاء ا ل إ س ل ا م و أ و ص ا ن ا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالترويح و بالترفيه في في في في ونافع في النفس أسلفنا ومؤيد البشرية إطار إطار إطار ما مباح ما ما وداعم رسالتها كما قلنا أنها شائكة مشروع مرجو ثمرته ومقوم للأمة ومؤقدة هو هو هو الانسان إ ن س إن القلوب تمل كما تمل الأبدان وإن الأبدان القلوب كما الأرواح كما ا تمل تمل تكل تكل ل أ ج د ع م اذا ل إ إ ن ن س ا صار يعبد الله عز وجل دائما ف إ ن الملل والكلل إ ن والتعب إ ن و إ ن ا ل ك ل سوف يدب إ ل ى نفسه دبيبا ولذلك جاءنا ا ل إ س ل ا م لنروح عن أ ن ف س ن ا طيب ما هو الترفيه والترويح ما هو الترفيه والترويح باختصار وبغير تعقيد نقول هو التخفيف على النفس من ش د ة انقباضها ورفه يرفه إ ذ ا تنعم و إ ذ ا تبسم و إ ذ ا ضحك وروح من الراحه ة ومن ذلك التراويح ن ذلك التي ل ي ص ا فيها نوع راحة ونوع للنفس فالترويح والراحة للنفس طمأنينة نوع ونوع وروح ويروح ر و و ح إ ذ ا مشى في أ و ق ا ت الرواح وهو وقت فيه دع وفيه سكون وفيه نفس طيب والترويح ر ا ح ة والرواح يفضي إ ل ى ا ل ر ا ح ة في ذلك ر ا ح ة للنفس و ر ا ح ة للقلب و إ ن كان ك ل م ة ا ل ر ا ح ة فلان ارتاحا غدا إ ل ى الرواح وهذا وقت يروح فيه ترويحا المعنى الذي نحن نقصده ا ل آ ن ورفه ا وترفه ا و ر ف ا ه ي ة إ ذ ا كان في عيش رغد و ح ي ا ة ن ا ع م ة و س ل س ة أ و ل ا نؤكد ونحن نضع قواعد لهذا الترويح ولهذا الترفيه لا ر ا ح ة للمؤمنين إ ل ا في ا ل ج ن ة ف ا ل ح ي ا ة نصب وتعب لقد خلقنا ا ل إ ن س ا ن في كبد في م ع ا ن ا ه وفي صراع وفي نزاع من أ ج ل أ ن يعيش ومن أ ج ل أ ن يبقى ولذلك نقول هذه هي ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ن ي ة لا ترويح ب م ع ص ي ة ولا ترفيها بذنب يعني بعض الناس وهذا يدخلنا في ض و ا ب ط الترفيه والترويح أ ن ا زعيم بيت في وسط ا ل ج ن ة لمن ترك المزاح ة و إ ن كان صادقا وعمرنا ل خ ط ا ب يقول ك ث ر ة الضحك تميت القلوب يعني الترويح ينبغي أ ن يفهم في إ ط ا ر الحلال تروع عن نفسك ن بالحلال تخرج إ ل ى الفضاء كويس تخرج و ت س ت أ ن س تنكد تقول نكات مع اهلك ما في ذلك شيء وهنا لا بد أ ن أ ؤ ك د على م س أ ل ة بعض المتدينين يظن أ ن ا ل ا س ت ق ا م ة لابد أ ن تظهر على الوجه ص ر ا م ة يعني الزول يكسر وشه ويصر وشه ويقول لك أ ن ا ذ و ل ملتزم ما عندنا أ ي هزار ما عندنا أ ي كلام يخي هو إ ذ ا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمزح ويمازح ولكنه لا يقول إ ل ا حقا يجد صهيب الرومي في عينه رمد عينه اليمنى فيها رمد و ي أ ك ل العنب قال أ ت أ ك ل العنب وفي عينك رمد قال إ ن ي أ ك ل ه ا بالتي ليس فيها رمد مزاح وضحك ولكنه ض ح و ضحك مفيد كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا ضحك كان ضحكه تبسما ما ر أ ي ت ه صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا لهواته قط ولكن كان ضحكه تبسما عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان إ ذ ا تبسم تهللت أ س ا ر ي ر وجهه ك أ ن م ا هو ق ط ع ة بدر إ ذ ا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم وفداه نفسي و أ م ي و أ ب ي وولدي وزوجي صلى اذن ل ل عليه وسلم ه إ الترفيه لا يكون بمعصيه ة بعض الناس ي ر ف والاختلاط والتعري يقول هذا ترفيه وبعض الناس ربما هنالك ف يرفهون بلادنا غ ي موجود ي ي ي بعض البلاد ر ف على السواحل ترفيها مخلا ب ا ل آ د ا ب والقيم و ا ل أ خ ل ا ق فلا تبقى معه فضيله ولا حياء ترفيه ده ولا د ي ك ا ن ر باختصار بالدرجة ترفيه النار رائيك النار بالترفيه ترفيه النار ولا كيف يعني؟ وفعلا تمشي وتمشي يعني يوديك فمشنه حياء ف ف ف ة النار بالشهوات ا ل ر ت ه و ل ت ر و إنما يكون في ا ل ح ل ا ل نمرة ث ل ا ث ة ا ل ت ر ف ي ه ا س ت ث ن ا ء و ل ي س أ ص ل ا ل أ ص ل في ح ي ا ة ا ل م س ل م ي ن ا ل ج د ا و ا ل م س ؤ و ل ي ة و ا ل ا ه ت م ا م ه ل ا ا ل أ ص ل و ن ان ا ل ه ا ل ي م ش و ا ا ل ش غ ل ي و م ي ان الهلال يقولون ان ا ل ه ل ا يقولون ان الهلال يقولون ان الهلال يقولون ان الهلال يقولون ا الهلال يقولون ان ل ع ب ا ل ي ق و ل و ه ا ا ل م ل ا ل يقولون ان الهلال يقولون ان الهلال والهلال واله ي ق و ل ج ن ا ء فكرة أصفر و ف ك ر ة أ ح م ر وعدد ف ي معين ونظم ف ي ولوائح ف ي يا أ خ ي اللعب عنده ضوابط الدين لا عنده ضابط ولا كيف اللعب عنده ضابط و فالترفيه استثناء وليس أ ص ل يعني أ ن ت ترفه ي متى كما يقول م ع ا د بن جبل ويقول عمر بن خطاب هذا ينسب إ ل ي ه م إ ن ي لاستعين ببعض الباطل على الحق ويقصدون بالباطل شوف الصحابه ة يفهمون عالي كيف يقصدون بالباطل ا ل ل هو المباح ل أ ن ه م يشغلون فيه عن الله ي ع ت ب ر و ه باطل أ ن ز ل و ه م ن ز ل ة الباطل و إ ن لم ي ك ن باطلا و ي ق ص د بذلك إ ن ه يرتاحوا شويه عشان يرجعوا ل ل ع ب ا د ة ب س ر ع ة لكن ن ا ل آ ن الترفيه عندنا أ ص ل و ا ل ع ب ا د ة عندنا ط ا ر ئ ة أ ز و ل ي ق و لك ل في رمضان د ا ر يرفيه يا رمضان لا يرفيه ن ك ل م ك ع د ي ن رمضان ده ش ه ر بيت ع ب ا د ة جه د ما ف ي ترفيه رفيه يا شهر أخي وفي رمضان ترفي خ ي م ة ر م ض ا ن ي ة وشهر ر م ض ا ن ي ة وسهر ر م ض ا ن ي ة ومسلسل أ غ ن ي ة ر ض ا ن ي ة ومثلثة رمضان وفل م ا ا ا ا ترك ت ل ع ي عليه الله واضب عليه. ليش؟ لأنه كما يحتاج رمضان ليتزود للآخرة أ يواجهها الدنيا ومشاق صعاب فبالتال هذه بعض ا لا ض و ب ط ا ل ت ر ف يجوز ه رابعا لا ي أ ن يفهم أ ن الترفيه يراد به الفوضى و ا ل إ ز ع ا ج وعدم الانضباط بل ويصل ا ل أ م ر إ ل ى م ض ا ي ق ة ا ل آ خ ر ي ن و إ ز ع ا ج ه م وربما وصل الحال إ ل ى سلب حقوقهم فهذا لا يعتبر من الترفيه الترفيه لا بد أ ن يراعى فيه الشرع ويراعى فيه الدين في ا ل أ و ل ل أ ن ه في ا ل ن ه ا ي ة انت لو كتبت ن رفه عليك أ ن تعلم أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ستكتب سنكتب ما قالوا أ ح ص ا ه الله ونسوه ما يلفظ من قول إ ل ا لديه رقيب ع ت ي د ينبغي أ ن تعلم أ ن ه سيكتب لك ما بعد ان ي ق و ل و ز و د ت ه بهزر خلو لما نرجع من الهزار ل ح ا ل ة الجد نحن نكتب ع ل ي ه ل ل الملائكه ت ك ت ب ه وذلك يحس أ ن لا يكتب عنك إ ل ا حقا رفه بما هو مباح بغير أ ن ترتكب م ع ص ي ة ولا إ ث م ا حقه كده بسرعة、كدا. نتكلم عن بعض ا ل أ ش ي ا ء التي يرفه بها الناس في حياتهم القدشين كيف لعب الورق طبعا إ ذ ا كان ميسرا هذا حرام لكن إ ذ ا لم يكن ميسرا كرهه معظم أ ه ل العلم لما فيه من ا ل م ش ا ب ه ة ولما فيه من ضياع الاوقات أ و ق ت ك ك ذ ل ل ح بذلك ل لعب الكعاب الكعاب ل ض م أما ن ا ا ا ده ح ج المكعبة بيجاي واحد بيجاي خمسة وبيجاي كم ما、عارف. وتكشكش ستة وبيجاي وبيجاي وترمي شكتك بختك عارف هذا حرام ل ك ع ا ب هذا حراب ا ر و ل ش ط ن ج م ن لعب ب ا ل ن فكأنما ر ر د ش ي غمز يده في دم خنزير أ و في لحم خنزير والنردشير دي الطاولة أقرب لها الطاولة موجد أقوام يلعبون قال ما هذه التي أنتم لها عاكفون、طيب. واحد والله يقول بيشنو لها أما عالب طالب الشطرنج قال ما التماثيل التي لها يا شيخنا دا عدنا ذاته نزل بيشنو. يا أطلع الميل لتفرج أنتم أقرب رفض رفضه أركبك مركبة دي يمشي طيب يا أخي يا أخي هذه حتى عين في ا ل ق ب ر د ي سوق ولاد غمرتك أ م ش و ا اجلسوا في محل يعني براكم مع بعض ك و ي ر ف ه عن نفسك ك و ي هذا هو الترفيه المباح قولوا أ ش ع ا ر وانشدوا ذلك لعب ا ل أ ح ب ا ش في مسجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالحراب النظر إ ل ى أ ن و ا ع من الرياضات المنضبطه م م ا ر س ة بعض هذه ا ل أ ن ش ط ة كل ه ذ لذكر ذلك ا الترفيه المباح المساحة لا تتسع لذكر تفاصيل من تتسع ولكن إ ن م ا هي إ ش ا ر ا ت في برنامج إ ش ا ر ا ت إ ل ى أ ن أ ل ت ق ي ك م في ح ل ق ة ق ا د م ة اترككم في حفظ الله وعونه ورعايته والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته